پر محمد ع بیتل ل کاوي و خونا د اغیاو پرښ محمد ع بیتل ل کوويول خونا د اغیاو پرښ نه کوول خونا د اغیاو پرښ یا پوران پر تو ملره د سپې للذى اسلام خبنك مي بن فرو اسلام خبنك مي بن خي يناد اغيار وريخذ المكوي ول ففيدا محمد عربي تنكبي بن خي يناد اغيار وريخذ المكوي ول خي يناد اغيار وريخذ المكوي ول نو خېسته مخبه پهلمو سره دښمن تور او خره کو و خېسته مخبه پهلمو سره او خره فامحکی ایمان نور زلی دنک وی ول فامحکی ایمان نور زلی دنک وی ول خو یناد اغیار پرخود دنک وی ول ف پیدا محمد عربی دنک وی ول پر پیدا محمد عربی دنک وی ول خو یناد اغیار ويونا ده اغيار افريقيا ده محمد رسول الله ين يا تاول محمد الخستا قران ضخده عملنا كبي ول خيناد اغيار و في خودنك ولا فخيد محمد عربي لنكبي ول خيناد اغيار و في خودنك ولا خيناد اغيار ی ز پاک زر شو و د اسلام لپاره خو شهید پاک زر شو نادان بهمته ته جړن کوي ونه نادان فخدى محمد عربي لنك به ولع خيون عد اغيار وقي خدنك ولا خيون عد اغيار وقي خدنك ولا اودي دلك دشمن بدايه دوزخنا اودي جنه زید دوستان خو خول نکوی بدیه جنہ زید دوستان خو خول نکوی بدیه خو ناد اغیار پریخ دل خو ناد اغیار پریخ دل نکوی ولن نباور د پرمشن بنه په ګورو سری شنه <muchas> ادا شریعت دار کړنکې ولې توبه دو شریعت دار کړنکې ولې خو نه دا غيار پريخود محمد عربي تل نکوي ولې فخید محمد عربي تل نکوي بد خو نه دا غيار پريخود نکوي ولې خو نه دا غيار وذا كل جهر ربنا تغفل تغمقني وذا كل جهر ربنا تغفل تغمقني غافلن اور در فراخت نکوی ولی غافلن اور در فراخت نکوی ولی کو یوناد اغیار فخود نکوی ولی فخید محمد عربی نکوی ولی کو یوناد اغیار فخود نکوی ولی کو یوناد اغیار فخود نکوی ولی نپماد ما خبر کښې لنورم ای په او د عمل فرزدا کا ول نکمي ولنه استودع عمل فرزدا كوال مكوي ولن خي ينادى غيار في خاد المكوي ولن فبيد محمد عربي ثنك ذيبن خي ينادى غيار في خاد المكوي ولن خي في خاد المكوي No سبابي قال شوخ اخبل وينك كبي بدهم سبابي قال شوخ اخبل وينك كبي بدهم خو ينادي غيار ريخذنك وين ولا فخيد محمد عربي ترنكبي بدهم فخيد محمد عربي ترنكبي بدهم خو ينادي ولا قولنا دا غيراط يخدنك ويوم مداولين محمد رسول الله نا وداولين ما بردي دم محمد رسول نبد قديس قران عمل مكا ولا خي ينادى يا رفيق ودنكوي ولا خي ينادى يا رفيق ودنكوي ولا فخيد محمد عربي كنكوي ولا خي ينادى يا رفيق ودنكوي النكوي خي